اغاني اف ام تقدم المحروسة في ليالي رمضان ايام رمضان كلها بهجة تفرح بيها الروح والمهجة وفي مصر بتتكلم لهجة مش موجودة مكان ثاني المحروصة في ليالي رمضان صهرة رمضانية مصرية كل خميس جمعة على موجات الأغانية اعداد عصام ستاتي منتاج فتحي ابراهيم ويصهر معكم فيها طارق مصطفى والمخرج احمد صبري أهلا بيكم معانا مستمعينا العزاء في صهر رمضانية جديدة على موجات الأغاني أهلا بيكم في ليلة من ليالي رمضان في مصر المحروسه حنفرح ونسعد معاكم بمجموعة من الأغاني اللي بتتغنى في الصوان في الشادر في السامر حنسمع مدائح حنسمع أذكار حنسمع أغاني بتتغنى من ابلي وبحري نوبي وبدوي من كل بلد في بر مصر يحضنها ساحل في صهر رمضانية من ليالي معانا كان للشرقية عشت خاص جدا عن زكريا الحجا كان دايما بياخد معاه للشرقيه او لغيرها في رحلاته الاذاع الكبير ابو سليم البحطين وكان ليهم مع بعض نواتر كثيرة في اواخر ايام زكريا قبل ما يسافر للكويت عمل حفلة حلوة الشرقية هو كان بيحب الشرقيه زي ما قلنا اكتشف في هذه الحفلة صوت جديد متميز مختلف هو صوت المداح الشهير دلوقتي او اللي اصبح نجم في مجال المدائح الشيخ العربي فرحان البلبيسي لدرجة ان اعمال العربي فرحان البلبيسي دلوقتي بتتقدم في بعض الافراح الشعبية في كثير من الاقاليم المصرية وفي القاهرة احيانا تعالوا بينا نسمع الشيخ العربي فرحان البلبيسي في مجموعة من المذاقف دي بابك ودربابك ما قصدتوش قال الباب مفتوح عمري ما أفلتوش <تصفيق> يا سابل السفر استرهه ماتي الصحاش ما والغيرك انت ابدا ما والحق يعلى يا علوا على الحق ما نعلاش يا واخذ العهد على عمك يا خويا ما تعملاش زي اللي قبلنا ما قالوا الى عين الحاجب ما تعملاش واذا كنت بتحب حب بس لازم لازم تكون حساس وفتش على روحك يا حبيبي قبل ما تفتش يا ودع الناس وينظر لبيتك ولا تنظرش لبيوت الناس واللي مطر دهشة على روحك مطر دهشة يا خي الناس كلام حق يا قلبي ويا ريت يسمعه الناس يا مكان عدن يفتوى قبلنا يقولون إحنا أحسن ناس سبق عمر ما يم عليهم الناس اسمع كلام ربنا العزيز اللي قالوا لجميع الناس وجنه القلبي حيدخلها من الناس القادمين الغيظ والعافين عالين الناس. لم كتب الألم الله يكمل الصدر لمحمد رسول الله <تصفيق> الهوى حبيب محفوب هو خير خلق الله ولي على الحبيب الذي يا فرحة يا هنال تعملون عرض بكره أمام الكريم فيها صمعاً في نظرة رضلية العشم الحسن والحسين والسيده والامام علي الابيه نعم يا سيدنا الحسين وانا وانا, وانا روحي روحي مولانا مولانا سيدنا الحسين, سيدنا الحسين ولي المغام شباب الجن أبا العلمي أبا العلمي شيخ العرب يا باداوي ابو السباح أبو السباح يا آل البيت يا أهل البيت Yeah يا سلم عايز أنو المطلب بس في حيمكم أعيش إن الشق نبأ. يا جد عبد الرحيم يا ألومة إنا رأني ما تبكيش أنا ألبسك على حالي على حالي يا خلي متنويش. شافوني <متشفوا> ببتي آلوش ما بيشيش انا قلت ببتي على حالي يقدمت المرش مزيح في, في مال قد دار خير وغيز غيش وبدل ملقى الحرير يعدد من التركيش وبدل ما قد يرمز نظفا من العيش اكل بملح حصف و اغمس يا عين يا عين يا عين يا عين <تصفيق> نزلت في بحر الحبيب النبي ولا خبت من السراطيش نادى عليا بمرادي وقالي متعديش حايزي جرحيت ويا يا أحمد يا بذوي لذلك ما بلاكي قمت اشتاكرت الطبيب اللي مغالقني القاضي شفشك ودي زعلي ما نصفني قال يا جريحي الهوى إذا كنت إذا بتعين حكيم الى مقي وشفي <تصفيق> لمولانا لمولانا لمولانا سيدنا الحسن عليه حكيم املك يا حبيب وتهنا مع الدراويش المحروسة في ليالي رمضان مستمعين العزاء ما نقدرش ننسى زكريا الحجاوي واحنا بنتكلم عن الفن الشعبي أو الليالي الرمضانية وكان فن القصص الغنائي من أهم الإضافات اللي أضفها زكريا الحجاوي للليالي الرمضانية والشوادر والثامر كان زكريا الحجاوي أول فنان يقدم القصص الغنائي في الإدعاء النصرية سمعنا له أيوب المصري وكيد النسا هو ملاعب شيحة وأمس الوجود وسعد اليتيم وغيرها اعمال كتير ولما الناس سمعت الفن ده من الإذاعة كانوا في كل شادر أو سامر يطلبوا منه إعادة تقديم قصة من القص الفني الغناء الشعب المصري وكان يستجيب ليهم ولطلباتهم ومن أهم الأصوات اللي اشتغلت مع زكريا حجاوي في سامر رمضان الفنانة فاطمة سرحان وهي والده الفنانة الكبيرة المعتزله دكتورة سوزان عطية نسمع معاكم فاطمة سرحان في جزء من قصة الجمل وإبداع آخر من إبداعات زكريا الحجاوي محروصة في ليالي رمضان اطلق زكريا الحجاوي على الفنان الشعبي حفني احمد حسن ملك التلاتات ملك التلاتات والغناء القصص الصعيدي حفني احمد حسن حفظ في اسيوط مسقط رأسه كم كبير من القصص الغناء الشعبي خاصة قصص الغجر ونسج نسج من قصص الغجر قصص كثيرة تانية ألفها ولحنها وغناها وارتجلها بنفسه باسلوب شعري معروف باسم التلاتات من شهرة حفني احمد حسن و نقل عنه فنانين كتير اعمال نجحة من اعماله منها عمل كان بيغني فيه و فوق كبري رئيسنا رمان الهوى و واللي شبكنا يخلصنا اما بعد ما غنى حفن احمد حسن قصة أو ومتولي اصبح اهم قاص غناء في مصر خاصة في مجال القصص الصعيدي يقول الكاتب الكبير العالمي نجيب محفوظ انه استلهم من قصة أو ومتولي اللي غناها حفن احمد حسن روايته زقاء المدى أو ومتولي وحفن احمد حسن <تصفيق> في الحاد الماضي متولي قول ما بيديش كل واحد عليه. Twenty. Well, yeah. على رجلي تشارطين وكان في بلد تشارطين وترجى واخد شرفين كفوه جم تولي ضربوا بكفوه وقام سريع راح للكموندان يقول انا مش باخد العسري والجازة انا انعملت غلط. الجازة امانه يا بيت دين اجازة دنيا دي غرورة لما تولي لو كان على قطب وميت ولي قال له ملك بي صرح له باسبوع ما باله وصرح له مالعته يقول جرحي في عيدي ومليانه افكار السعاده ركب في القاطر الصعيدي كريمي يقدم علبتهم مربات اللي علبتهم روح وخبط على بابه ويقول ده جسمي استوى واتبرق يقول ده جسمي استوى واتبرى كمان تهموني اغير اتبرى ابوه قال على من اتبر قال له افتح احلوا الباب يقولوا سلامات عظم على بعض سل صبحت عاليلا وماتت لو انت ربتها ما اترفت شو تاخدت تربتها طيب جمع الريني تربتها قال <تصفيق> يا ابن اختك من يومك ماشت وسبتني وقال اختاشت وابوك عجز وعجله شت يا متولي طلع متولي من البيت سعلان طلعتا يهمين المنسل الوجول العقل من نيسى القطع ورقل السيوطي وناسى المتولي قالوا له رايح في ادنيا متولي هل اسألي لما يربى لديكم هتبكوا والدمع بالديكم وهزر سيدي جلال جاهل الجرسون يقول له احشف جابالك ويكل كلام يجيبوا لك انت تشرب يا اجيبي لك قال له هتلشاي الغلبي مر سمع المعلم ورحله المعلم راح المتولك ألو يا أخي نداير بوك مالك ما كنت جاعد بكمالك يا أخذ من البك مالك ألو يا ريت رح مالي ألو يا, يا ريت رح مالي أنا المتبج ستر عشان واحده اسمها شفيقه قال له انت مؤمن ساج يا رب ليك لو في الجواب ده تجرى قبليك اه ده كلام صح بالمطرح قال له مؤمن تجرب لك لو في الجواب ده تجرب لك انت تجبنها ولا تجرب لك في العذاب قلبي بربيه علشان يقامن بي ربي هادو من ايدو طلع بربيه قالو شافي جعل بلاك ونادي شافو اختو العجل من نزل شافو اختو العجل واللي يجي لك او اللي يجي جاوي مسوي واللي يجي بعد الصحاب طلعوا المنزل شفقة افتكرهم زباير تجعل يجعل الصبخ وتطلب وارك بلديك بس يقول لنا منين بلديك قالت انا مسكينة ودمعي بلدي وسنتين سكن البلدي وفي الاصل يرجى بلدي صاحب اخوة عرفها هوطار بجيبكي وجول يا صبتار وجاب ع الوسكي اوتار كان غايب ولفه البيت كان غايب ولفه دينا استيرت الدنيا ولفها تبوا كاس ولفها شربت وطلبت مز جابولها مز. مارض يتشي تشرب سبلها ترفع العيون وتسبلها صحابوا سكرواها ونزلوا له قالوا لجوما على قدامك كل حظ تعادل فوجي قل ولا حتى معامات فوق شوف السكرانة لما فوق وشفت وفاجت من الخمر شفت وفاجت من الخمر قال قيلها يا شفيجة بعده تتوب وتتنحك وتقول مكتوب درجعة ما تطلع شي من توب متولي دراجل تجيل وساكن متولي دراجل تجيل وساكن ورهب بان البيت سكين اتى بالغضب وفيده السكين وألذي لو كان علي من زرها ألذي لو كان يزرها وجا سريع تالف من زرها لقى الحكومة تحت البيت يقولوا له انزل وتعالى قال انتو حكومه البر يطب ليكم وانا من فق طب ليكم الله اللي جاني يطب ليكم على ما بلغنا في الحادث ودوه جبول الطبل وناسل بعد ما تلف المنزل المنسل شل العار كلام العزل المتوري المحروسه في ليالي رمضان لسه في سهراتنا الرمضانية كتير لسه ليالي المحروسة في الحسين والسيدة وفي رحاب البدوي والدسوق والمرسي رضي الله عنهم جميعا لسه ليالي وحشنا فيها فرحة البسطة ووجد المحبين لسه معانا نجوم وأعلام الفن الشعب المصري في ليالي رمضانية جاية كلها من المحروسة حنتبسط معاكم بيها في السهرات اللي جاية كل سنة وانتو طيبين المحروسة في ليالي رمضان أغرى رمضانية مصرية كل خميس وجمعة على موجات الأغاني إعداد عصام ستاتي مونتاج فتحي إبراهيم ويسهر معكم فيها طارق مصطفى والمخرج احمد صبري